واامر بالمعروف وانه عن المنكر الله اكبر بهذا تامر ولدك يا لقمان وهو امر من الله عز وجل لعباده ان يربوا ابنائهم هكذا واتربوهم هكذا وامر بالمعروف وانه عن المنكر ادعوا الى الله عز وجل ادعوا الناس الى طاعه ربهم ادعوا الناس إلى الصدق والامانه والإخلاص والاتقان في اعمالهم ادعوا الناس إلى ذلك يا بني انصح من حولك حدثهم عن ربك حدثهم عن سيره نبيك صلى الله عليه وسلم وانهى عن المنكر إذا رأيت منكرا محرما يا بني فازل هذا المنكر بقدر ما تستطيع سبحان الله لو تربينا على هذا المنهج لو تربينا على هذا المنهج ما احتجنا الى افكار زبالات من هنا وهناك لكننا اهملنا دين الله رفعنا كل شيء واهملنا دين ربنا عز وجل واصبحت انا الان وحين اتكلم عن التربية بهذه الطريقة إنما هو رجل اجوف ليس عنده شيء الا مجموعه من الآيات اقاها نحن نريد التربيه الاجتماعيه على اصولها وعلى ناصرها ماذا قال فرويد وماذا قال دوركيم وماذا قال جان جاك روسو وماذا قال جان بول سارتر ماذا قال هؤلاء الكفار ولكن ننسى ماذا قال الله تربينا على هذا تربينا على ان يخرج يحيى الجمل بصفاقه ووقاحه مقطعه النظير ويقول كل اللي عندهم قال تعالى قال تعالى وتعالى ما قالش من 14 قرن وتعالى يسخر حتى من كلمه تعالى الله يقول وتعالى ما قالش من 14 قرن ومع ذلك لا نستطيع ان نقول ان هذا الانسان كافر لانه ومن يعني 90% انه جهول جهول جهول لا يعلم شيئا يحتاج الى من يقول له من هو الله حتى يعظم ربه فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امور عجيبه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر تصور الى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للناس انهم اذا لم يامروا بالمعروف واذا لم ينهوا عن المنكر سلت الله عز وجل عليهم العذاب والذل والهوان حتى يرجعوا الى دين ربهم تبارك وتعالى على اي شيء يربي الاباء وابناءهم اليوم يا بني لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لا شأن لك باحد سير يا بني جوار الحائط وان استطعت فادخل داخل الجدار احمي نفسك يا بني اياك ان تقرب اهل المساجد يا بني اياك ان تقرب اصحاب اللحه يا بني اياك ان تجلس أمام القرآن تسمعه لقد فوجئت بشيء عجيب جدا احد الاخوات على موقع من مواقع الانترنت او على غرفة تسمع خطبة من الخطب فارسلت رساله تقول للاخ اللي مشغل الخطبه اخفض الصوت اخفض الصوت قدر ما تستطيع قال لي قال لأن أمي لا تقالت لأن أمي لا تقبل أبدا أن تسمع قرآنا أو خطبه في البيت هذه جريمة جريمة أن تسمع خطبه في البيت تسمع رجلا يصرخ ويقول للناس اتقوا الله ايه ايه, إيه يا بنتي اللي انت قاعده في ده إيه التخلف ده قومي ماذا تسمع تسمع الاغاني من هنا وهناك والجديده واغاني الفيديو كليب هذه المليئة بالقاذورات والمنكرات المرئيه والمسموعه وعلى هذا تربي ابنتها ثم تعود ربما أي امراه أخرى لا اقصد امراه بعينها أي امراه تربي بناتها على هذا المنهج القبيح الخبيث وربما جاءت يوما من الايام تصرخ وتولول وتقول انقذوني يا مشايخ ماذا جرى يا امراه ابنتي فعل بها كذا وكذا طبيعي تربت على هذه الانغام وعلى هذه الاغاني والاغاني فين وشوفك فين وهتروح فين هكذا تربت فماذا تريدون منها وامر بالمعروف وانه عن المنكر ادعوا الى ربك عز وجل لكن بحكمه وبموعظه حسنه كما سنرى في بقيه الايات واصبر على ما اصابك اصبر مش اخنع واخضع وذل وارجع وتراجع واحلق لحيتك وابتعد عن المساجد وافعل كذا لا يعلمه الصبر اصبر يا بني هذا الطريق طريق مليء بالاشواك لا بد فيه من صبر لانك طالما أمرت الناس بمعروف ونهيتهم عن المنكر فلابد من اذى فاصبر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الأمور